نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فقد بينا في الخطبة الماضية أول صفة كاشفه لكلام الله عز وجل ونبين الآن الصفة الثانية الكاشفه لكلام الله تبارك وتعالى وهو أنه حق مبين لا يثبت أبدا على أحد ثم هو حق فلماذا ظل الناس اذا إن أغلب الإشكال يأتي بسبب الاجمال قول مجمن تذهب فيه العقول كل مذهب ويختلف الناس فيه لأنه غير بين هم البين فلماذا تعشى العيون عنه هذه واحدة ثانيا ليس هو كذب حتى يضل المرء به إنما هو حق فكيف يضل وهو حق ولذلك قال الله عز وجل في ذلك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات بينات وشهدوا ان الرسول حق كيف يهديهم وما اهتدى بذلك الحق قوله كله حق وفعله كله حق وقد تكرر هذا القيد في القران على كلام الله كثيرا جدا ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون الاسلام مين الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الف مين ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم قال الله تبارك وتعالى في النبأ وفي التلاوه واسل عليهم نبا بني ادم بالحق نحن نقص عليك قصصا بالحق ان هذا لهو الخطه الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل تكرر هذا القيد كثيرا جدا في القرآن كلامه كله قيده بالحق وكذلك خلقه كله كان بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون خلق الله السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل خلق الله السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كون فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الطور عالم الغيب والشهادة اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لآسية فصح الصفحة الجميل وما خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق هو الذي جعل الشَّمْسَ ضِيَاءً والقمر نورا وخدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق هذا الخير تكرر كثيرا جدا تكرر في قوله تبارك وتعالى وفي خلقه لماذا لان مقابله لا شيء مقابل هذا الحق لا شيء والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء فمقابل الحق لا شيء عدم ثم مقابل الحق ايضا باطل ذلك ان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي لقمان وان ما يدعون من دونه الباطل وينفو الله الباطل ويحب الحق بكلماته مقابله باطل ثم مقابل الحق ايضا لعب قالوا أجلتنا بالحق أم انت من اللاعبين مقابله لعب ثم مقابله أيضا افتراق ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء فالحق هذا مقابله لعب وافتراق وكذب وباطل فإذا كان الامر كذلك لمن صرف الناس الى هذا الباطل وهذا الحق بين ليس بمجمل بين لذلك قامت حجه الله بالقران على كل احد مهما اختلف عقله ومهما كان مستواه في التفكير فقيمه الحجه على الكل بالقران لانه بين رأيت لهذه المسلسلات والتمثيليات والافلام التي انتشرت في ديار المسلمين السؤال لماذا تفعلونها يعلمون الناس الخير ويعلمون الناس الفضيله يكتب الرجل مسلسل ماذا تريد من وراء ذلك وعلمهم الفضيله هذا الذي كتبته حق هو حدث وقع إن قال وقع فنقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير عندك أفضل منه وإن كان لم يقع فيكفي أنه كذب هذه واحدة ثانيا هل هذه من مبتكرات المسلمين لا إنما استورزناها من اعدائنا ربنا كان لاعدائنا عزه انه ليس عندهم شيء حق يدعوهم الى الفضيله فاخترعوا وابتسعوا والفوا ليحثوا الناس على الفضيله وانت عندك قران حق فما الذي جعلك تحيل ثالثا هذا القصص الذي يكتبوه لنا هل هو احسن القصص لا والله كله كذب وكله شر وآية ذلك أنه إذا اراد ان يعرض قضية فإنه يفصل آلة الشر فيه يعني مثلا المسلسل أو المسرحية التي كان لها أسوأ الأثر على سباب المجارب صحيح ما درس ما تحواها ماذا يريدون منها ثلاث ساعات عبارة عن استهزاء للمدلس وتحصيل له وشك وعمل مقالب سخيفه في المدلس وعشر دقائق او ربع ساعه تبين لهم انهم اقصروا في حق ذلك المدلس ربع ساعه عندي ثلاث ساعات الا ربع شتيمه واستهزاء ومت وربع ساعة عادوا الى رشدهم هل الجماهير من طلاب المدارس استفادوا بهذه الربع ساعة ابدا انهم يفصلون لنا الشر ثم يقدمون لنا الخير مجملا فلا يكون عند المشاهد اي تصور فتكون النتيجة انهم لا قدموا لنا الا الشرع. عصابه تريد انها تسرق عمارة ولا تسرق بلد. ثلاث ساعات يعلمك ازاي تفش الابس. وازاي تكسر الجنديل. وازاي تخذر الغفير. ثلاث ساعات حتى يصير لدى المشاهد تطور عن السرقة. وبعدين في خمس دقائق يأتي البوليس ويقدر عليهم يحطون في السجن طيب قولي اعترفتك من وراء القضبان انا غلطان هل المشاهد صار عنده تصور رائد فضيله ندم المشاهد واعتذر لا لماذا لأنهم فصروا لنا دقائق الشر ثم نقلوا لنا الخير مجمله. فلماذا يعفففون على مشاهده هذه البواصيل ويتركون القصص الحق هذه محنة من اعظم المحن كلام كله حق جترة وقصص كله حق لا ناخذ منه العبرة انه لا ينبغي ان ننقل الشر مفصلا لا يجوز ان ننقل الشر الا مجملا والخير هو الذي يفصل ويبين جماله ويبين مآل منتحده هذه هذه طريقه القران نزل عليك من نبأ موسى وسبعون بالحق لا تتوقف لا تتردد في اخذ العظه لان هذا القول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه السورة سوره القصر هي حجاء للغرباء فيا ايها الغريب ان الغرباء الاولين عكفوا على هاتين الصفتين فكان لهما أعظم الأثر في استقامتهم على طريق الحق لما ظهر له البيان وكان حقا قال دونه رقبتي ولا أتركه ولا أضحي به تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيته يؤمنون إذا كنت ستترك هذا الحق قل لي اين الكلام الذي يستحق أن تؤمن به أخبرني فبأي حديث إذا كفروا بآيات الله التي تكلوها عليهم بالحق فأي كلام يستحق أن ترفع له راسا أو أن تفتح له خلدا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فهاتان الصفتان استفاد بهم الصحابة أيما استفاده وكانت عونا لهم على الصبر على ما لقوه من اذى المشركين وانظر الى ابي ذر رضي الله عن ابي ذر امن قبل ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات قال لاخيه بني اوما تعلم اني توجهت الى ربي قبل ان القى الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين قال وأين توجه قال أتوجه حيث يوجهني ربي هل أبو ذر كان أعقل رجل في قريش؟ قم عقلا لا لماذا آمن قبلهم بثلاث سنين هذا دليل من أدلة يبين أن الهداية نعمة منحة ولا دخل للعقل فيها أبدا ان العقل لا يستقل بادراك الهدى لكن صاحب العقل يستفيد بالهدى لكن لا يستقل بادراك الهدى وليس في قصه في ابراهيم عليه السلام لما رأى الشمس والقمر والكوكب اي دليل على انه سدى الى الله بعقله ابدا لان الله تبارك وتعالى قال ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين رشده من قبل فالهدى نعمه ثم قال ابو ذر لاخيه انيس ان لي طلبا بمكه اذهب فتحسس لي خبر هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فذهب انيس فسمع منه وكان انيس رجلا شاعرا فجاء الى فيه وقال لقد رايت رجلا يقولون عنه شاعر وكاهن ولقد اجتمعت الى كلامه فوالله ما هو بقول الكهنه ثم اخذت كلامه فجعلته على طرائق الشعر كلها فما هو بشعر انه لصادق وهم كاذبون فاغرى ذلك ابا زرزل ان يذهب الى مكة فذهب ودخل المسجد الحرام قال وتضعفت رجلا منهم لان الضعيف مامون الغائله غالبا فلما رااني قال الصابئ الصابئ, الصابئ, الصابئ هكذا منصوبه على الاغراء اي خذوا هذا الصابئ قال فضربوني فأغشي علي فما قمت الا وكاني نصب احمر من كثره الدماء التي سالت عليك قال فهربت الى زمزم ثلاثين ليله ويوم حتى تكثرت عكن بطني ولم اجد على كبدي سقفه الجوع قال وذات ليله قمراء اضحيا يعني قمرها مكتمل ضرب الله على أسمخة قريش في او أو الصماق اللي هو فتحة الهدف وضربنا على اذانهم يعني القينا عليهم النوم فناموا جميعا فانتهزها فرصة وقام يطوف بالبيت قال فرأيت امرأتين فاجعواه إسافا ونائلة إساف ونائلة إثمان لصنمين فقال لهما أبو ذر انكحا أحدهم الأخرى يستهل ما تجوزون لبعض إثاث ذكر ونائله أنت قال فما تناهت عن قولهما فأرضف أبو ذر قائلا هن كالخشبة أما إني أفرح ولا أكني الهن اللي هو الفرض احتجاء قال لهم أما إني أفرق بشكل آلهتكم ولا أقول قولا فيه وربع كما قال أبو بكر لعروة بن مسعود الثقفي لما رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى مهجدا فقال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباتا خليقا أن يحروا ويدعوه يعني إذا قام القتال لا يثبت أولئك فاقتاض أبو بكر من هذه السلمة وقال له أنحن نصر وندع أمس الضضر الله أنا إني أصرح ولا أتمن فوالولت صرخة أول ما قال هذه السلمة صرخة فقابلهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هبط جاء يطوفان بالبيت بعد نوم المشركين خشية الأذى فقال ما لكم قالت هذا الرجل الصادق قال كلمه ملء الفم كلمه قبيحه جدا كلمه الفم وهو انه صرح بعيب على قال كلمه ملء الفم فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وجاء النبي عليه الصلاه والسلام فاستلم الحجر قال ابو جر فاتيته فحييته فكنت اول من حياه بتحيه الاسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمه الله ممن انت قال انا من غفار قال فوضع يده على جبهته اهوى بيده على جبهته قال ابو ذر فكانه تأذى انني التميت الى غفار قال منذ متى انت هنا قلت يا رسول الله منذ ثلاثين ليله ويوم هنا امتصف الشريف قلت يا رسول الله منذ ثلاثين ليله ويوم قال من كان يطعمك قل كنت اشرب ماء زمزم حتى تكسرت كان بطني العسل هي طبقات اللحم صار بطن طبقات بعضها لعب بعضا ولم اجد على كبدي ثقه جوع فقال صلى الله عليه وسلم انها مباركه انها طعام طعم فقال ابو بكر يا رسول الله الا تاذن لي ان اطعمه قال نعم قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر فدخل بيته ففتح بابا فقبض على زبيب من زبيب الطائف وكان أول طعام يدخل بطني منذ ثلاثين يوما وليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار الهجرة ذات نخل فهل تذهب إلى قومك تدعوهم فيأجرك الله عز وجل ويسلم على يديك قال فلما رجعت قال لي اخي أنيت ماذا فعل قلت أسلم وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنيت ووالله ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا أسلم فذهب إلى أمه فقالت يا بني ما بي رغبة عن دينك وأسلمت فذهب إلى قومه فأسلم نصفهم. وكان يؤمهم انذاك إماء ابن رحضة الغفار وكان سيدهم وقال النصف الباقي الذين لم يسلموا اذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى المدينه اسلمنا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت غفار كلها واسلموا وجاءت قبيله اسلم ايضا وقالت يا رسول الله نسلم على ما أسلم إخوتنا فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم فالمها الله وفي رواية ابن عباس في حديث أبي ذر هذا لما ضرب أول مرة حتى كان له رطب أحمر ومر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرف أنه غريب قال انا انا للغريب ان يعرف منزله ومضى عليه وجاء في اليوم التالي فقال نفس الكلمه انا انا يعني انا ان للغريب ان يعرف منزله فقال له ابو ذر اذا تتمتني اخبرك قال لك ذلك قال فساله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انه حق قال اريد ان اراه قال فتبعني فاذا خشيت عليك شيئا جلست كأني اريح المال يعني اذا رأيت احدا يتبعك ساجلس كأنني اتبول فاذا فعلت ذلك امدل انت كانك لا تعرفني فمضى خلفه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم قال ابو زغلل والله لنقي بين الساسه وجاء المسجد الحرام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال فقاموا علي بكل مروه وعظ حتى جعلوني نصبا احمر فما خلصني منهم الا العباد قال ويحكم الا تعلمون ان تجارتكم تمر على غصار وهي قبيله ابي ذر قال فجاءت اليوم الثالث وقال والله لو انقيدناها بين اثافههم وصرق بكلمه التوحيد فيهم فقاموا عليه فضربوه وما خلصه الا العباد لانه يعتقد انها حق ما يضر هذه طبيعه الحق فلماذا تتركه هل اذا فررت من الحق نجوت من البلاء لا والله قدر قد الله البلاء على كل الخلق حتى الذين يعبدون غير الله عز وجل تحلق لحيتك تفر من البلاء وهل اذا حلقتها ظننت انك فرت آمنا مأمونا لا والله تركت الدين كله وانخرطت في الدنيا هل تتصور انك بمعزل من البلاء لا والله قابلني رجل من عشرين سنه على محطه الاتوبيس في القاهره فقال لي كنت اخرج في سبيل الله فبينما انا في المسجد اذ عرض لي وسواس وسواس في ذات الله فلا زال يكبر, يكبر حتى لا استطيع النوم وسواس صخري يهجم على قلبه ولا يستطيع دفعا له مقائص في ذات الله عز وجل قال فقلت في نفسي لعل هذا من كثره العباد فلاستجم بشيء من الدنيا قال وخرجت وبدات اتاجر قال فظللت سنه اتاجر وأصلي الجماعه وأقرأ وردي في القرآن احيانا وزال الوسواس عني ثم زاد انشغالي فكنت لا أصلي غير العشاء والفجر في الجماعه العشاء الفجر إن العشاء أسطل والفجر أسطل صراع المنافقين فهو يريد أن يثبت نفسيه أنه ليس بمنافق فحافظ على هذين قال وقللنا كنت اقرا بكثرة انشغالي لكن كنت اسمع جالس بالسياره يشغل القراءه قال وتفاول ذلك علي حتى صرت لا استطيع فلات الحجر في الجماعه ولكن جاء الوسواس ثم فجاه هجم الوساوس علي مره اخرى وعاودت الشكوك في الله حتى اكلاتني حتى اكلتني فأردت ان ارجع الى المسجد مره اخرى فلم أستطع فماذا أفعل انظر اخي الكريم الذي يسالك عن الحق عداوته بينه ولا يكتو ليلا نهار فبعزتك لاغوين لهم اجمعين الا عبادة. منهم المخلصين الذي يجترق عداوته بينه ثم لا يغفر عن الدهر لكنه استدرجه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات خطوات الشيطان الرجل لما هجم عليه الوفاه اراد ان يتخفف من العباد فتركه حتى يخزعه وظن المسكين ان هذه الوسوسه لكثره العباده سبحان الله اكثره العباده تزيده شكلا أن تزيده يقينه لكن لكنه استدرجه ليجساله عن طريق الحق حتى اذا اخذ منه سلاحه وصار اعزل بلا سلاح هجم عليه اليهود والشيطان ولد اليهود هذه سفقه كلها كذلك كلها كذلك نحن بنحمد الله على وصول اللي الى إلى الويل الحق بنحمد الله لماذا لأن هؤلاء هم الذين سيوكبوا بعض الغافلين يقولون لا سلام ولا سلام مذهبهم اللو كميل. هو ده وغنهم ده مذهبهم لعل بعض الغافلين الذين ظنوا ان في سلام عند اليهود يستيقظه هناك صراط من الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم الطبور الخامس كله من هذا الصند الطبور الخامس الذي يورقنا وجعل أنفنة الرغاق لا يؤمنون حتى يروا العذاب الآليم لكن هؤلاء الذين يدعون إلى السلام ما كرث استدراج سوق او وسطية التي يريدون صنعها تدمير نهال لبلاد المسلمين ولصناعات المسلمين يعرض السلعة في منتهى الجودة بأقل السعر المستهلك لا يريد إلا سلعة جيدة وبسعر قليل وقد وجدناها طيب أنا رجل أسعى إلى تحقيق صناعة متينة وجيدة لكن المواد الخام واليد العاملة لا تتيح لي ابدا ان أبي أستغع بهذا السعر ماذا تكون النتيجة أغلق انا أبوابي وألعق جراحي وأدو اجيال الخيبة والقبلان من الذي ينتصر هذا الذي عرض الصلعة بأبخة الأسمان وجيده حتى إذا لم يكن غيره رفع السعر واحتسر الامر وحقق كل خسارة من بها وحولها إلى مست مضاعه هو اليهود وأدي أخلاقهم كذاك السيطان يستدري حتى إذا ألقيت سلاحك رجع سارا اليه لا ينوي الا على سلفه هذا هو السوس الذي ينصر في الحق فلا تسلم قلبك له واصغ الى كلام الله عز وجل ايها الغريب زادك الحق اللي هو القران ومن اعظم خصائص هذا القران انه مبين هكذا استفاد الصحابه رضي الله عنهم والقصص عنهم يقول جدا ولعلنا نغسر طرفا منه فيما ياتي ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فلا يستفيد بالقصص الحق إلا أهل الإيمان كما قال تبارك وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق ان في ذلك لايه لقوم يؤمنون لماذا لان الذين كفروا لا يعتقدون ان الله خلق السماوات والارض بالحق ولا انزل الكتاب بالحق قال الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أن تخلق هذا باطلا لقوم يؤمنون لأن الذين كفروا هم الذين يظنون هذا الظن الرديء القبيل قال سبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ويل للذين كفروا من النار المؤمنون قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ستصنى عذاب النار سنى عذاب النار لأننا لا نعتقد أنك خلقت الخلق باطلا كالذين كفروا الذين اعددت لهم النار فقوله تبارك وتعالى لقوم يؤمنون هذا قيد مهم لا يستفيد بالقرآن إلا أهل الإيمان فقط وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فاعجب لقوم أظلهم الله على علم واحد معه كشاف كلما وجد بئرا سقط فيها ما تفكر معه كشاف ولا يترك بئرا حتى يسقط فيها ولا يزيد الظالمين الا خسارا الذين يتحجئون بالله ورسوله حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال عنفا يستهزئون فاذا انتفعت بكلام الله عز وجل فهذا شكر انت في مقام الشكر غيرك سمع وضل وانت سمعت ووعيت واستفدت تعرفون كيف هذا ايها الاخوه الكرام اليهود قالوا سمعنا وعصينا لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله لا نستطيع وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طب هذا الوسوات الذي يهجم على قلبي ولا استطيع له دفعه احاسب عليك احيانا يطوف بالانسان جريمه من الجوارح قد يتمنى ان يزني قد يتمنى ان يسرق قد يمر كل الشرور على عقله وعلى قلبه انا مؤاخذ بهذا انا ما فعلت لكن مر على قلبي وعلى عقلي امر عظيم شديد لذلك جاء الصحابة وقالوا لا نستطيع لا نستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فقال القوم سمعنا واطعنا وذلت بها ألف يعني صارت ذلولا الكلمة صارت ذلولا فانزل الله عز وجل ايه الرخصه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت فجعل مناط الامر هو الفعل ليس مجرد ان يمر على خاطرك اذا مر على خاطرك ولم تعتقده ولم تفعله لا تخف منه حتى وان كان الوسواس في ذات الله عز وجل فقد روى الإمام مسلم أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه لا يخطر لنا الشيء في ذات الله لأن يفر أحدنا من بعد خير له من أن يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام أَوَا قد وَجَثْتُمُهُ ذات طريق الإيمان يعني هذا هو الإيمان الحق واستفتل بعض الناس هذه العبارة يعني الحق هو صريح الإيمان لا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن لو جمعت سرق الحديث وأنقاضه بان عليك المشكلة ففي النقض الآخر قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد سيده إلى الوسوسة ما استطاع الشيطان أن يجعلك تعتقد هذا القبح في الله ما استطاع ما استطاعه أن يوسوس مجرد وسوثل فصريح الإيمان هو الذي حجب لسانك أن يتكلم وحجب قلبك أن يعتقد ذاك صريح الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا ثلاثة آية الروح وأنيط الأمر بالفعل وليس بمجرد الخاطر الذي يقصر اليهود قالوا سمعنا وعصينا المسلمون قالوا سمعنا واطعنا فكان لهم النصيب الاوفر من هذا الكلام الحق وهذه عاقبه المسلم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما ارسل الى هرقل فقال له اسلم تسلم لماذا لم يسلم لربك لو انتبه الى هذه الكلمه لعله اسلم قال اخشى ان يقتلني قومي اما تامل في قوله اسلم لو انه تامل لسلم لو انه بادر مؤمنا لسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال له اسلم أي اعتقد الحق بقول كلمة الحق تسلم وهذه هي الثمرة العظيمة لهذا الاعتقاد اعتقاد الحق وهو كلمة التوحيد ثمرته تسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فتنا الخاتمة اللهم اغفر لنا جنوبنا وإطرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الوطراحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ااتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا وجهنا وفقنا وعنا وفي ذلك اخي الكريم لم تنتهي الماده بعد نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي